بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم عن التعارض الموجود بين هواية الأرض كلها لنا وبين روايات الأرض المفتوحة عنوتان وضمنا بالأثناء هم دخلنا على شيئا ما على التعرض الآخر هم بين الأرض المفتوحة عنوتان روايات الأعوام المفتوحة عنما كان وبين أراضي النوات أو الأراضي الخربة والتعرض الثاني بالعموم والخصوص الماجد والتعرض عليكم السلام والتعرض الأول بالعموم والخصوص المطلق عليكم السلام الحمد لله نتكلم عن التعارض الأول وإن كان أخيرا هم التعارض الثاني هم يمحل إن شاء الله الذي هو بالعلم والخبص بالنسبة للتعارض الأول قل هناك عدة وجوه القلاج الوجه الأول أن نكتشف صحة كلام السيد الخوي ربو الله تعالى عليه الذي قال أن روايات الأرض كلها لنا روايات عرفانية وليست فقهية براجعة إلى الأنفاذ الملكية الحقيقية هذا الوجه قلنا خب مشكلته أنه توجد في روايات الأرض كلها لنا بعض القرائن القطعية الواضحة في أنها ليست عرفانيه ويختلف سياقها عن سياق باقي الروايات التي قرعناها عن الكافي وقلنا أنها هذه تعرفانية هذه لا سياقها تختلف لأنه واتب الإمام على عليه السلام على ذلك آثار شرعيه فقهيه واضح اذا ما ممكن المصير الى هذا الجامع الجمع الثاني هو الجمع بالتخصيص الاميم وخصوصا مطلق باعتبار ان الارض كلها لنا عام وروايات الأراض المرتفعة متن من كل المسلمين خاص فنقدم الخاص على العام قلنا أن هذا أيضا لا يخلو من إشكال وذلك لأن لهجه روايات الأرض كلها لنا آبية عن التخصيص الصارخ من هذا القبيل. يا أبا سيار الأرض كلها لنا ما لنا من الأرض وما فيها سنصل عبارة لنا سيار إلا الخمس يا أبا سيار هاي هذه اللاجة قابية عن تخصيص من هذا القبيل قلنا هناك وجه ثالث للجامع وهو أن نقول أن التعارض الصارخ من هذا القبيل بين روايات الأرض كلها لنا وبين روايات الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين تعارض صارخ بذلك الشكل ما موجود نعم بالدقة حينما ندقق نرى تقييدا لبعض الأحكام بهذا المقدار يعني تقييد سمى تخصيص بس بشكلين لا ينافي يعني لا يؤدي إلى ما لا يناسب لهجه الروايتين قلنا لهجت الروايتين عليكم السلام وحمد الله لها جلس الروايتين تخصيصها بأراضي بأراضي المفتوحة عن وتان تخصيصها بإخراج الأراضي المفتوحة عن وتان ما يناسب لهجة الروايتين لا ننتهي إلى نوع ثقييد لا ينافي مع لهجة وذلك بناء على كلام ادعاه الشيخ المنتبر وأقام عليه قراء كثيره المدعى هذا أنه ملك الإمام وملك المسلمين لا يوجد هناك تنافي صارخ أو تعارض صارخ بينهما شبه أن يكون أحدهما عين الآخر طبعا هناك فوارق جزئية وهو, وهو معترف عليكم السلام معترف بهذا الجزئية هو مشير إلى وجود فوارق جزئية لكنه ما يؤدي إلى ذاك التناقض الصارخ الذي نقول أن نهجة الرواية ما تتحملها نحن اختصرنا البحث ولم نتعرض لكل القرائن التي هو تعرض لها. لأن عدنا نقاش في عدد من القرائن وذكر مص عرائض بعدين النقاشات المفصلة هذا يظل من المقام ما أظن أننا. بحاجة إلى ذلك وانتخبنا عددا من الروايات التي تشهد لعدم التناقض الصارخ بين ملك الإمام وملك المسلمين اولا رواية أبي ولاد التي تقول انني واردت بالنسبه للديه وارد في, في موضوع خاص وهي الديه لكن علي حال ان تشفق لهذا المعنى حيث تقول انه الديه تجعل في بيت مال المسلمين ولو كان مقتصرا على هذا المقدار قاد يفسر بتفسير وذاك تفسيرها من خلاف الظاهر يفسر بتفسير وهو انه مقصود بيت المسلمين بيت الإمام لأن الإمام على كل حال يصرخ في في مصالح المسلمين ولكن ماذا نسمع بالقسم الآخر من هالرواية الذي هو صريح هذا وهي أنه يقول الإمام لا يحق له أن أن يعفو يجب أن يأخذ الدية كما أن يحفو لا هالديات يجمعها ويصرفها في مصلحة المسلمين مو أنه يأخذها ويصرفها في مصلحة الإسلام أمتان مصلحة الإسلام ولو أن ينضي لشخص واحد أم. مصلحة الإسلام هذا يقوم ليس الإمام أن يفعل أن يفعل ليس أن يفعل ذلك؟ ولا نشك نحن في في أن وارث من لا ورث له الامام أنفال يعني، ومع ذلك هكذا تعومل له مع الأنفال هذا بالنسبة للصحابة قبل والتي كان هناك عدة روايات بهذا الصدى والشبيب هذا صحيحة سليمان بن خالد الذي هم قال توخى تجح في بيت مع المسلمين بعد ذلك نقلنا صحيحه معاوية بن عمار هذا موارد في الدية إن موارد في اصل في الإذ أنه من اعتقى فلي فليتوال من شاء السائبة يعني على الذي يسيبه مولاه يسمى صائبة يعني يترك يعتقد ولكنه لا لا يقبل جريرته يعني أخطائه ولا يرثه هذا المولى فليتوالي ما شاء من شاء خلوه يتوالى من يشاء وعلى من ولا ذريته ولا من يرثه فانسكت حتى يموت اخذ ابن يرثه وجعل في بيت مال المسلمين يكن يقولون هم قال في بيت مال المسلمين بينما وارث ما وارث من لو اتى له الامام هو وارث من انفر به جماعي قال المعلماميه نحضر القرائم على ما أردنا أن نقول وإذا قبل ما نكمل المحر فتحنا قوسا في اليوم الماضي حول كلام الشيخ الحر رحمه الله فالشيخ الحر أصبح بصدد الجامع بين هذه رواية السائبة التي قرناها وبين باقي روايات السائبة هو لم يكن بصدد البحث الواسع الذي نحن عندنا نبحثه إنما في دائرة حكم الأحكام السائبة أحس الشيخ الحر الشيخ رحمه الله ان هناك تعارض بين هذه الروايه التي جعلت ارثا صائبه في بيت ماء المسلمين وبين روايات الصريحة في ان ارثا صائبه من الانفاق وتلك الروايات التي يشير اليها الشيخ الحر قبارة عن روايات الروايات الواردة في المسائل مجلد 26 وعشرين باب ثلاثة من أبواب بالعظمة للجريداء الإمامة وهي الرواية الأولى والثانية من حالية عشرة والثانية عشرة والثانية عشرة, عشرة الرواية الأولى باب, ثل... باب ثلاثة من تلك الأبواب محمد بن يعقوب. عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا هذا سهل بن زياد ما يضر من اصحابنا عن سهل بن زياد واحد محمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن محمد المسلم عن ابي جعفر عليه السلام من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عطاقه هذا باعتباره سائبه لكن المولى اللي اعتقهه اعتقه روحه وصل ولا مولى عطاقه قد ضمن جريدته معاه آل هذا المولى ما ضمن جريده قال فما له من الإمام هذه أرواية أرواية والثامنة أيضا من نفس الباق بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماء عن محمد بن زياد أنا إهانة في حاشية الوسائل كاتب أنه محمد أنه محمد بن زياد ابن عيسى وقد روى عن صفان بن يحيى لأجل تصفر السنة لأن الشكل كاتب أن محمد بن زياد أنه هو أنا كاتب أضر أنه محمد بن زياد ابن عيسى وقد روى عن صفان بن يحيى في رواية ما. ولكن <سؤال> الرفاعة عن ابان ابن تغلب قال, قال ابو عبد الله عليه السلام من مات لا يكون له ولا يكون فهو من أعلى هذا الآية يكون عن ان يكون لك لله يكون هذا ان لا لك لا يكون لك ان يكون لك ان الحادية عشرة وبإسناده محمد محمد بن علي بن وسلم يكون ابن صلى عن خالد بن نافع أن صلى الله عليه حاشية الوسائل محمد خالد بن عليه هو؟ أنا كاتبت سواء كان خالد بن نافع الأشعري أو خالد بن نافع البجلي لا دليل على وثاقته فمن حيث السند هذا الضعف موجود خالد بن نافع عن حمزة بن حمران هم أنا كاتبت في حشيتي على على الوسائل حمزة بن حمران رواه عنه صفوان بن يحيى وابن أبي عمير اذن هذا فخر قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن سارق ادى على رجل من المسلمين فعثره وغصب ماله ثم إن السارق بعده طاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني عن ذلك أنا, أنا أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت توالى قال من توالى نفتح نفتح نفهم من هذا صعب إذا وغيره صعب وخم ما بك أحد يتوالى ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه يعني اخطاه واشهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوالى الى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى فهذا بعد نوم عشرين. فما حال الغاصب مالين ومن الله تعالى؟ فقال إذا هو أوصى المال إلى إمام المسلمين أبان هم شاهد. إذا هو أوصى المال إلى إمام المسلمين فقد سلمه. وأن الجراحة فإن الجروح تقص منه يوم القيامة. خبر هذا روائع دعشي. والرواية الثانية عشر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان أنا هنا كاتب في حاشيتي على الوسائل بشأن عباد بن سليمان كاتب لا دليل على وثاقته على وقوعه في أسانيد كامل الزيارات ولا عدرته واعتبر الحمد ومن أن وقعه في أساني كامل الزيارات يجيب البثاقة عن سعد بن سعد انا كاتب عليه ثخر عن محمد بن قاسب بن بن يسار أنه كاتب عليه ثخر عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت ولا يعرف له وارثا كيف يصنعوا لما أعرفك من هو نفسه هذا الظاهر الظاهر بالإطلاق يشمل المقاب أو أنه يجعل لا أعرف له وعرفان يجعل قرينة على أنه ينظر إلى, إلى السائب إما هكذا هو بالإطلاق يشمل المقاب هذا هذه الثالثة الثالثة عشرة والثانية عشرة الموجودة أنا أظن قرأت الثانية عشرة هذه بإسناد عن الحسن بن حبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في من اعتق عبد صائبة عليه صحيح الصائبة. أنه لا ولاة لمواليه عليه فإن شاء تبارع إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يرمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين يعني أنفاته نأتي إلى كلام الشيخ الحور هو في هذا الدائرة يبحث في دائرة التعارض بين هذه الروايات الواردة في السائدة فقط الثالث عشر ما بي تصفيق السائدة ما أعدي إما أن أنا كنت متشك بي أطلاق دوايا أن أو الكلمة لا يعرف له وارفان على أنه سائد هذه روايات تؤه الروايات التي قرأناها هذا كلام الشيخ الحر بجأن الرواية التي قالت فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فدعله في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي يقول الشيخ الحر هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام لأنه متكفل بأحوال الرجال يجمع بين هذه الرواية وبين تلك الروايات، بيت مال المسلمين، بيت مال الإمام، هم بيت مال المسلمين على النحرد، لأن الإمام يصرفها في مصارف المسلمين، وإن كان يختلف عن بيت مال المسلمين لي يجب أن يوزع عليهم سوية وما شابه، كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه، بالنسبة إليه. لخراج الأراضي المبتوحة عنها هذا لا مو من الشكل هذا مال الإمام يقدر ينضيه لشخص معين أو لشخصين ولكن على كل حال يعتبر بيت مال الإمام بيت مال المسلمين هذا جمع ليس رواي عفوك لا ها مولانا هالرواية أنتوا لا ترجعوني على رواية أخرى الله كلها في ما يقول شيخ الحر هذا نحموله على أن المراد ببيت المسلمين بيت مال الإمام لأنه متكفل بأحواله أو على التقي هذا الحمل الثاني يقول هذا نحمل على التقي لأن هذا فتح السنة السنة ما يمن بأن مال الإنفاء لإمام الله ما يمن بفكرة الإمام أو على التقيه لموافقته العامة أو على التفضل الجمع الثالث أو على التفضل من الإمام عليه السلام والإذن في اعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين هذا جمع ثالث وهو يقول هنانا يقول عليه السلام فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه على بيت في بيت مع المسلمين هذا تفضل فكم تفضلي من الإمام وفكم بشارقي الإمام يتفضل يقوله خلوتي بيت مع المسلمين حتى يستفيد من المسلمون قاطع هذه وجوه جامع ثلاثة الشيخ الحر الوجه الاول والثالث خب جمعا تبرغ لانه رأى التعارض ما شاف انه ما, ما ينزج مع هذا معك، تلك اتى بهذه الجمعين اما ان نسمي بيت الامام بيت مع المسلمين لان الامام حال يصدر المسلمين واما ان نقول هذا حكم تفضلي لي من, من الإمام الامام قال خلوا في بيتك ولم يكن اخكم شرعا وجانت بالرؤيا المهم الوجه الثاني وهو مساله التقيه هذا يقول مرافق العام بينما الروايات التي قالت أن مال الصائب للإمام هذا بوافق لفتوى الشيعة اذا ذاك نحمله على التقية هذا الوجه آخر اعترض عليه الشيخ المنتظري هذا الشيخ المنتظر هذا يقول الحمل على التقية مما لا وجه له بعد وضوح طريق الجمع بين التعبيرات المختلفة يقول الشيخ يقول مجرد انه هذا موافق للآمنة وتلك هذا مواقف للآمنة وتلك موافق لرأي الشيعة لا يجعلنا نحمله على التقيه ما دام الجمع القردي موجود، والجمع القردي الذي يراه الشيخ المتضري هو هذا الذي أشارنا، وهو أنه بيت مال الإمام وبيت مال المسلمين لا يرى تناقض صارخ بينهما، بيت مال كلن بيت مال الإمام هم يسمى بيت مال المسلمين. باعتبار انه يصرف في مصارف المسلمين خلاصه الكلام ما ابي احكم ان الى إلى الى بكره حطيتوا طالعهم فنسال بكم نصدر كلام الشيخ المنتظري لا باس اذا تقولوا الجزء الرابع من كتاب ولاية الفخيه للشيخ المنطقي، صفحة واحد وعشرين. هذا الرأس أن تطالعوا، وهو وهو يلتزم ببعض الخصوصيات عن يقول ما يمكن الفرق الكامل بين. آآ المفال وبين ملك المسلمين يوارد في في المفتوح عنبة وما شابه إنما يذكر بعض الفوارق الجزئية وهذا الفارق الجزئية اللي يذكرهم أنا في نظر الخصوص لأنو على كل حال واضح أن هناك خصوصية ل لأراضي المفتوح عنبة تختلف عن عن فأل بشكل أم فهذا طالعه حتى نبحث غدا بدقة إن شاء الله لكي ننتهي إلى نتيجة قطعية إذاً كنا ننتهي إلى نتيجة قطعية.